وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا இல்ல إِلَّا أَنَا அனு ولدا سُبْحَانَهُ بل لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ வஹனு يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى مِنْ وَمَنْ مِنْهُمْ ஷிகள فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِمْ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ الظَّالِمِيْنَ اَوَلَمْ يَرَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَتَقْنٰاهُما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 وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ